بَتَ اَيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا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 مَنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلاَ مَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدًى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 وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لَا يَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ بُنٌّ إِلَّا ظَنٌّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 112. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون 113. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين 114. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 115. صدق الله العظيم